بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه الجمعين بخصوص بسالة الإشمام قلنا أن مشايخنا في تونس الذين نثق في علمهم وفي أسانيدهم هذه الكلمة من حب تخرج على إطار نحن قلنا أن الإشكال أن بعض مشايخنا في تونس يطلقون كلمة الإسناد ليس المراد به الإسناد في مصطلح القراء لأن كلمة إسناد نجل نكون نقصد بها مصطلح المحدثين يعني إيش معناها أنتم الآن تقرؤون القرآن أنا أقرأكم القرآن يجيش واحد يقول أنا عندي إسناد لأنني قرأت على فلان وفلان عنده إسناد أما من حيث ااا مصطلح المحدثين فلا يشكر واضحة ولا تقول سمعنا فلان يقرأ وهذا له إسناد متصل بين النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر من حيث المحدثين لكن من حيث القراء لا اصطلاحا عند القراء الإسناد ولا الإجازة القرآنية أنك تقرأ خطمة كاملة بالضبط والاتقان ثم بعد ذلك يوجيزك الشيخ المسند اللي عنده إسناد بنفس الطريق الطريق يقول لك اجزتك انت الان تقرا كما قرات وانا على شيخي وقد اجى وقد قرات وانا على شيخي واجازني بالله بالله بهذه القراءه وهكذا اما كونني نجي نقرا في حلقه قرانيه في المسجد على شيخ مسند حتى نجي نقرا عليه الستين في حلقه هذا من حيث انك قريت بالسند لا اشكال ها لكن هل اجازك تعرف سوى المسألة الـ الـ وهذه الحقيقة يعني تحديد المصطلحات كما يقول شيخنا كمان هام جدا لأنه هذه هي العملة الإشكالية المسألة هذه هي العملة الإشكالية العملة إشكالية الآن لعلكم تسمعون بسند التونسي هو موجود لا نشكك فيه لكن هل هذا السند هو الذي آه ذكره أهل العلم من القراء ام مسألة اخرى خلينا من التعصب الفارغ ليس الامر تعصبا للمشايخ هو وحنيه تونس وحنيه كذا ليس كلام اهل العلم هذا الامر ومن طلعوش الميناء الصعده وما يطلعش قضية إذا نحن اذا قلنا ان هذا الاسناد ليست فيه الشروط التي ذكرها اهل العلم لسنا ننتقص من قدر مشايخنا في تونس ابدا ولا نقبل بحال ان ينتقص احد من قدر مشايخنا في تونس كل قدره محفوظ ونحن انما تعلمنا منهم لكن نحط المسائل في في في, في اطارها وفي نصاب يعني نعطيكم مثال الشيخ المارغني الاسناد التونسي يمر على الشيخ المارغني ابراهيم المارغني رحمه الله الشيخ ابن مارغني انكر هذه الطريقه أنكرها. وشدد فيها الكلام اكثر حتى من من من سبقه قال لا يوجد هذه اشمام سوئة مش موجودة والاشكال انه احنا في تونس نقرب الاشمام هذية السؤال من اين اتوا بهذا الطريق اذا كان نحن مسأ... انا سألت بعض المشايخ فمشايخنا في تونس يذكروا الاسناد يعني امتاع ابراهيم مارغني ابراهيم مارغني انكره تدريش معناها الامر هذا يسموه انقطاع الإسناد يعني أنا إذا قرأت بحرف لم يقرئني به شيخي الإسناد دائما قطع عند أهل العلم معاش إسناد معتبر، وعتبر فل... لكن نحن متوقفون في مسألة سوء هذه لأن شيخنا كذلك والمسألة مازال فيها بحث و... والله المستعى فالشيخ أيما سويد ذكر الأمرين والحقيقة أنت إذا رجعت إلى كتب أهل العلم تجد كلاما ينصر المذهب الأول وكلاما كذلك ينصر المذهب الثاني طيب إذا اختلفنا في فهم كلام أهل العلم شنو الضابط؟ حرف الضاد مثلا قلت لكم أنه ساجق لزادة عندما قرأ في كتب النحويين وكذا يعني استنتج من عندي نفسه أن حرف الضاد فيها كذا وكذا وصفات كذا وعلى توم موجود في مسألة ما يسمى بعلم الصوتيات بعض الناس مختصين في مسألة علم الصوتيات يستطيلوا أكثر من اللازم في هذا العلم حتى قال لي الشيخ الشيخ الجواد حفظه الله يعني هناك أحد المشيخ احترامي له يقول أن حرف الكاف يعني حرفا ليس شديدا يعني لا ينحبس معه الصوت وهذا الشيخ مختص في مسألة الصوتيات واجريت ندوة علمية في تونس لعلكم سمعتم بها وتكلموا في هذا الباب الحقيقة يعني نقول للأمان العلمي لا تحفظ على ما قيل في هذه الندوة نحترم جميع مشيخنا وهم فوق رؤوسنا ولا نقبل بحال أن ينتقص منهم أحد هذه رأو أصل في المسألة أرد بكم بشير المور تتحط في النصاب امتاحا أنا لا أقبل أبدا أن يتكلم شخص في حضرتي يطعن في أحد المشيخ الطوانسي فرق ما بين احترام المشايخ وتقدير وتقديرهم وهذا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما بين القول القول كل يأخذ منه ويرد واضح ولا لا وانا اول القوم لا شك ان قولي هذا مردود عند الكثيرين ها ولا اشكال واضح ولا لا لسنا ادعي الاسم او ان قولنا يعني فصل نعوذ بالله من الخذلان لكن نقول للأمانة العلمية قيل في هذا الملتقى فيما حدثني شيخي شيخي حضر شيخ محمد عبدالله الجواد حفظه الله قيل كلاما أو قيل كلام في هذا الملتقى أنا لي عليه تحفظ صراحة كذلك شيخي له تحفظ على هذا الكلام وقلنا فرق ما بين القول والقائل ما بين ال الإخوة المسألة هذه يفهموها تكون راسخة عندهم نحن يعني نتكلم دفاعا عن كتاب الله عز وجل هذه مسألة انه نسقطه يعني في ويقال كلام ويسكت عليه أهل الاختصاص بعد قد يقعد هذا كلام يصير في الكتب كما حكاية الفرجة ترك الفرجة كما ذكر لنا الشيخ أيم السويد أنت إذا قرأت في كتب السلف لا تجد هذا الكلام ثم بعض المتأخرين في حين غفلة ذكرها ثم صارت بعدين بشوي بشوي بشوي بشوي صارت ولا تجدها في كتب المتأخرين ذاك عليش أنا أنصح لإخوة في علم التجويد وكذلك في غيره اقرأوا ديما كتب المتقدمين أفضل لأن كتب المتأخرين الكثير منها يعمل كوبي كولي دون تحقيق يعجب كلمة يعودها والقلقة لا تقربها إلى الفتح والقلقة نشعر شنو يعني الشيخ أيمان سويد حفظه الله حدثنا عن أصل نشوء هذا الخلل ننجت حكاية الفرجة هذه في الإخفاء في الميم ننجت حدثنا عن أصل نشوئها وكان ذلك في فترة زمنية صادفت غفلة من العلماء وأن الشيخ اللي طلع اللي طلع هذه رحمه الله كان شيخ عنده شخصية قوية حتى أنه كانوا يهابوه من العلماء وكان مسؤول في مصر مسؤول على القراء كان هو شيخ القراء ومسؤول على الجميع فما يطلع حتى حد بما فيهم الشيخ عبد الباسط رحمة الله على الجميع ما يطلع حتى حد إلا ما يوافق له هو. فاضطرهم اضطرانا أن يقرأوا كما طلب منهم وكانوا يقولون ما قرأنا هذا على مش... بهذا على مشيخنا لكن يعني ربما حياء من الشيخة أو الله أعلم شنية قرأوا فانتشر هذا الأمر صار بعدين الكلام هذا يعني في الخمسينات والستينات بعدين صار يقاع في كتب ليش لأنه صادف غفلة أو ذهول فترة ذيك كتابة فترة الحرب مع اليهود وكذا العباد كيف يشلهين يعني بالخفاء الميم ولا كذا الناس تصارع مع اليهود فهمت فالاشكاليه عندما سكتوا شو الاشكاليه صار بعد مده نجد هذا الكلام مكتوب في الكتب والكثير الكثير من الناس يذكره هكذا فلذلك لو سكتنا على حكايه الكاف حرف غير شديد يعني أنا كل درست علم الصوتيات واكتشفت ان حرف الكاف غير يعني سبحان الله يا رب العالمين لولا انه رب سبحانه وتعالى قدر انه الشيخ كان موجود فرد علي مساله اللي كارث لو ما كانش كي حكيت كذلك حرف الجيم شنو هو حرف الجيم يعني شديد لك نجري معه الصوت اش معناها الكلام هذا هذا لا يقبل والسكوت يؤدي الى هذه المشاكل انا اقدر والله اعلم انه هكذا صار في في تونس ما يعرف حالك مشكين يعني في الخ في الخمسين سنة التي مضت كان عندنا مشايخ أجيلا لا يختلفوا في هذا الأمر أحد فيما ما أعلم لكن الإقراء ما كانش بالطريقة اللي هي معتر معناها متعارف عليها عندها العلم قرية على سيدي فلان نمشي للجامع قرية على سيدي فلان هذاك هو اللي يقصد به الاستنب لا الشيخ يعني مع احترامنا له يجلس للقراءة ويجيء واحد يقرأ لا يرده ليش لأنه باب تعليم القرآن عامة مش من باب مش تخرج طلبة يحملون السند فهذا الأمر سبب لنا هذه الاشكاليه توت تلقانا أننا نحكم مع بعض الإخوة يتعصبون تعصب يعني ليس له مبرر ما عندهش مبرر يعني يعني سبحان الله حرف الجيم حرف شديد ليش تقول لي, لي الجاة من جبتها الجاة ليه يا خي عندنا قران نزل علينا في تونس وحدنا احيانا الامر يصل الى التعصب وهذا راه كثير جدا هناك من تكلمنا معهم من اخواننا وكذلك من مشايخنا فالحمد لله رب العالمين انهم رجعوا وهناك من نسميه يطلع في الميل الصاد يسميه الشيخ كمال الدفع بالصدر يعني هذا يعني سبحان يعني شو تحب تقول انت حرف الجيم حرف شديد شئ أبيت سواء ان قريت انت جاء جي ولا جيم ولا اللي هو وكذلك حرف الضاد مش عالش كمعباية تنتق في الحرف الضاد انت في دال مفخمة تولي انت معنا تجي في الشق لا, لا, لا, لا اما مساله الاشمام فالحق أما مسألة يقال يعني أنا أعلم أن مشيخنا أخذ القراءة بشكل بشكل منضبط فكيف يقول الشيخ محمد عبدالله الجواد ولا الشيخ سليم سيدة انا قرات بها نحبسه لا نحبسه واضحه مثلا ولا لا من علم حجه على من لم يعلم لذلك كذلك الشيخ ايمن سويد حفظه الله يعني لم يرجح فيها امر ولكن قال الذي تميل, يميل تميل اليه النفس السيئه ما مجرد ميل لكن كيف تقرأ الحقيقة كيف تدقق البحث المسألة فيها إشكال ولكن ما قلت لك اسألت المشيخ كثر وإلى حد الآن ما عنديش حاجة تشفي الصدر صراحة والبحث لا يزال متواصلا ونسأل الله أن يعلمنا فلذلك نحن توقفنا على إنكار ليقرأ شيئة لا ننكر عليه فأنا قريب به بها الزوز يعني بعد ما اسمعنا بهم الزوز فليقرا سيئة ولا وليقرا سوئه وين كان قلنا الشيخ ابراهيم مرني رحمه الله ينكر المساله دي سوئه ينكرها كنت موجود والله اعلم طبعا الكلام هذا يعمل اشكاليه كبيره ياسر اللي كانت راكزه شويه يعمل اشكاليه كبيره ياسر شنو مش عارف نحكي لكم عليها ولا ولا فك علينا ساعات ساعات بعد ببعض كلام بعدين يعمل يعمل كوارث يعمل قنابل ذرية الله مستعان. الإشكالية أن هناك من يقول في تونس أن الأصوات القرآنية تغيرت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا. فالضاد اللي ينطق فيها تو مش هي الضاد اللي كانت. وكذلك حرف الجي. و و و و و و تكلمت مع بعض الاخوه في هذا في هذا الإطار يعني الحقيقه وصلنا الى طريق مسدود انا اقول له الجيم التي أنزلها الله عز وجل والضاد التي الجيم واحدة ولا زوج يقول لي لا ليس لك الحق ان تنكر على ما يد من تنكر منكرش اجب على السؤال بس ف يعني الحقيقة ما توصلناش الحل واحد ولا الاخ انا احترمه واحبه واجله حضر معنا في الدوره نتاع الشيخ ايمن سويد تناقشنا في هذا المساله و... ولا يزال حقيقة المجال مفتوح هو, هو الاخ يشوف الاخ يرى انه لا يجوز لاحد ان ينكر على قراءه الثاني يعني انا كيف اقرا ولا الضالين اللي يقرا ولا الضالين لا اخطئه مش معنى لا اخطئه لا أنت يزمك تخطئني ليه كيف يقول ولا الضالين يزمك تخطئني لأنه مخالف القراءة التي قرأت بها يزمك تخطئني وإلا لي اسمه كذب في الرواية مشيش نقبل هذا ونقبله هذا قرآن يعني محفوظ أنا أرى أن القراءة هذه هي صحيحة والأخرى غالطة أنت ترى العكس لابد أن تأتي بحجتك والبرهين تاعك وتدافع وتخلص النية لله عز وجل تتكون مت... يعني معاك التجرد باش بوليش الحكاية تعصب ونحن لا ده رأينا أمرا يعني يخالف ما نحن عليه وهو حق يجب علينا نتبع كما في الناس هذه الإشكالية قلت لكم إذا نرجع الإشكالية أنه الكلام هدايا الحقيقة ثقال أعطى شاهدا واعطى حجه لاخواننا هؤلاء الذين يقولون ان الاصوات تغيرت فهمت المساله ولا لا فهمتوني نقصد ولا فهمتونيش بنفسر لكم بطريقه يعني انا بج نعطي حجه تو ل ل ل من يخالفني لا لا والله المستعان ليش الحجه التي كنت انا استدل بها على على من يخالفني ها انا الان اذكر حجته والله المستعان الاشكاليه ان هذه الكلمه كيف قراها النبي عليه الصلاه والسلام بهيئه واحده ام بهيئتين الذي نقل لنا ان قراها في في في حاله الاشمام بهيئه واحده طبعا قراها من غير اشمام سي لا اشكالك لكن في حاله الاشمام الذي نقل لنا ان قراها بهيئه واحده صح ولا طيب يجي يقول لك ما انت الان اقمت على نفسك الحجه كيف الان تقول ان هناك اسنادا يقرأ بطريقتين، نيجت طريقتين، فهمت ال ال الحكاية ولا لا؟ هذا كلام كنا نحن واحتجوا به عليهم، فصار الآن يحتجون به علينا والله المستعان، هذا واقع نقوله حقيقة واقع، فهذا من الأمور اللي المشكلة عندي حقيقة يعني، لأنه يستطيع يحتج بهذا الكلام، حجة هذه ليس لنا جواب، فهمت الامر ال الله أن أن يبصرنا بالحق والشيخ يامسويد كما قلت لك أنه يعني ما أعطانا شيء يعتمد عليه فأسأل الله أن يعلمنا اللهم استعاء صلى الله أن يسلح قلوبنا طيب واحد قولي فهم شيء واضح لكن الجواب واضح. هذا سؤال طيب هذا لعله ليس لي الشيخ كمال ذهلي ولا؟ لي للشيخ كمال ربما. لا ربما. دبيس. دبيس. أس الأخيرة ولا مزيد يعني طيب اعتبار انها الحصه الاخيره يعني ما نكتفي بالذي رايناه وصلنا بفضل الله عز وجل الى باب الضاد والظاء ونكتفي بهذا إن شاء الله فنحاول أعطوكم فكرة يعني عن الاختبار فاش باش يجي اختبار باش يكون فيه عشر أسئلة السؤال الأول هو خذ برقة وصيله ها؟ السؤال هو متعلق بمسألة بمسألة التي رايناها في علم التسويق. السؤال الثاني متعلق بمسألة لكن مسألة أخرى التي رايناها السؤال الثالث كذلك لكن يختلف على المسألتين اما الرابع فيشبه الثلاث الاول غير انه في مساله ثالث وهكذا ها طيب شنو احنا الاختبار الاول وين حبسنا في المخارج بيشوف تعرف إيش إحنا بشالقصوه؟ الآن إحنا حفظنا من البداية الحدث، الحدث البلا الضاد، سوا ال ال ولا بيه؟ أما من حيث الحفظ، فإنهم مطالبون بحفظ هذه الأبيات كلها، ها؟ أي أي بالأول للأخ. من حيث الاختبار نبدأ بالصفات ورجع التاني، الصفات باب الصفات ورجع التاني. بدخول الغايه تقصد بدخول الغايه بالطبع لا هو بدخول الغايه ما تمشيش من البدايه يقصد بها في النهايه بدخول الغاية ما لا ولا ايش كان فاهم باب الصفات نختبرهم باب الصفات ان شاء الله باب الصفات اعلام ياسير سؤال الدروس ان شاء الله بحاول تلقى جواب نعم صلق. لم اسمعك ايها الاخوه ايها الاخوه ايها الاخوه نسمع بعض معزي. نعم نعم اكتفوا بالشيء الذي ذكرناه في الحصه ما تجيبوناش بالتعريف بتاع الشيخ جوجل فهمت اي غايه ما في الامر جيب الكتاب هدايا لا, لا, لا نجيب منه ولا كتاب هدايه القارئ في رحمه الله ولا الشيء اللي شفناه بتاع سعادة عبد الحميد هذاك هو نعم طبع أخر ولا اللي شفناها من تعريفات شيخنا ايمان سويد اللي شفناها هنا يعني هذيك هي هذيك الناس اللي طيب نخلوا الحصة نرحب الحصة دي باش نلخصوا يعني ولا نعملوا حصة وفتحها الأسئلة كفا من حاجات غامضة ولا كدان بينوها شكون عنده سؤال نعم طيب جميل جدا جميل جميل جدا جميل جدا السؤال كل شيء واضح ها؟ تحضر الاسئله كان الاختبارات ما لا نسالني كان فماش ماشي نسالني نشوف ونحب الناس تجاوب من الضربه الاولى طيب قال والخلف في فرق لكسر يوجد علاش كلمه فرق فيها خلف في حكم الراء من يعرف نعم ساكنة ويليها لا نعم نعم جوابك صحيح ولو قلت حرف استعلاء مكسور يكون أفضل واضحه المثل ولا طيب ليش جميل هذه الراء تنزعها سببان سبب ترقيق وسبب التفخيم شو هو سبب الترقيق قلنا الراء الكه اللي ساكنه الراء الكه ساكنه ننظر الى ما قبلها إذا كان متطرف طبعا لا ننظر إلى مبعدها لأنه ما فيش ما مبعدها ننظر إلى ما قبلها إذا كان قبلها شيء يفرض الترقيق الراققها لكان ما فماش حاجة تفرض الترقيق تبعد الأصل امتح واضح المسألة ولا لا فخموها يعني مش مسألة الأصل هي في حقيقة مش أصلها فشنو أسباب الترقيق للراس الساكن المتطرف اسباب الترقيق لخصناها في قديش من حاجه خصناها في ثلاث حالات ولا قديش ثلاثة هي خمسه لكن نحن لخصناها اسباب الترقيق اي يباشرها يعني يجي قبلها مباشره سبب ال الترقيق شن هو الكسر الكسر واضح ولا حرف مكسور وإلا حرف ساكن ما قبله مكسور حال كون الساكن هذايا مهوش ها؟ مهوش يا لا يا بتبطلت رقاهم باشر مهوش حاجز حصين واضح ولا لا يلزم يكون حرف مستفل يفولي حرف مستعلٍ هذا حاجز, حاجز حصين يمنع تسلط الحرف المكسور على الراء حاجز حصين الحرف المستعلٍ حاجز حصين يمنع تسلط الحرف المكسور على الراء أما إذا كان حرف مستفل حرف مستفل لا يمنع تسلط الحرف المكسور على الراء كما ذكر واضح ولا حجر لكن كيف تولي حرف مستعلي مصر لمنعت المسح حاجز حصين وهذه مصر الراجل هو حكمها ها طيب سبحان الله ها ياكم طلعتوا كلكم مش عارفين يعني مش ها شكون يقول دفخه هي زيد برك هذه مجمع عدم الانحياز نعرف مجمع المذهب قول الثالث المثل فيها قولان فمجمع دي مع القول الثالث شكون يقول رقق هي زيد الله المستعان واحد بس هزيده قال مفخ والبقية الكل ما زيد يعني خلينا نشوفوا حاجاته شكون يقول تفخم الراء في كلمة مصر يرفع يده وما هاي بيه يا مخرجوا برشكم هذا من كل ما فهمنا حتى واحد شكون يقول درقق يزيد هز رجعه ها شكون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يزيد ها هذا يفهم وهذاك زاد معناه سوز بركه فاهمين غريب هذا ما قلنا هذي فيها الوجهان بارك الله فيك تشبهكم عيه يعني مش مضمون عن الإطلاق لو شمعتك الجماعة اللي قالوا تفخم ولا ترقق لا باهي عرف التفخيم لغة واصطلاحة قدام سواء أسباب التاريخ الياء هي السكن إذا كان رأى متطرفة اللي هي السكنة ترقق مباشر والكسر يرقق سواء كان فما حاجز غير حصين ولا ما فماش كان فما حاجز حصين طولي مثلاً بقى يعرف التفخيم لغة نصيحة من من يفعل هذا شو تقول من وقت طولي في شهادة يشجع السؤال اسهل هاي. اذكر المذاهب المختلفه في بيان مراتب التفخيم قد ايش المذهب في التفخيم زوز طيب اعطينا المذهب الاول قد المرتبة ها المذهب الاول المذهب الأول. ثم المفخمات وعنهم آتي ثلاثة والمذهب الثاني خمسة واضحه ولا لا لا لديكم الابيات هذه ثم المفخمات وعنهم اتوها على مراتب ثلاث وهي لا ما في الاختبار اذكر الابيات زي ما تحفظوهم ب ما هي الاحرف الدائره بين الترقيق والتفخيم نعم اللام والراء فقط بيش حرف ثالث أبدا أطبت على قولك ها؟ حرفين فقط من يوافقه القول لا يوافقه أحد فيما أرى بس فمه واحد اثنين سكوني خالف فمجموع لا يوافقوك لا يخلفوك أخذوا موقف يا أولدي متخفوش ألف لام مراء هذه الحروف التي تدور بين ونعفضوها ألف لام راء الألف واللام والراء واضح نجدوها الألف <صحن> <تصفيق> لا لا لم أفهم السؤال وأتمنى ألا أفهمه عاود السؤال <تصفيق> الألف <تصفيق> أيش به <تصفيق> لا لا سؤال سؤال جس حبوس حبوس سؤال حبوس <تصفيق> <تصفيق> شنو حكاية المد في الألف شبيه الألف والمد شنو علاقة الألف بالمد واضح <تصفيق> <تصفيق> وصلت وصلت صلي على النبي محمد ألف لا تكون إلا في المد، بيه لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، صحيح ولا؟ ما لك كلمة مئة هاي فيها ألف قبلها مكسور، ها؟ مقرن هاي شحسي <تصفيق> بذي، بيه. إذا وقفت بالروم على كلمة والفجر ما حكم الراء تفخم لما تعرف شنو الروم شنو الروم أي إلا إذا رمت فبعض الحركة الروم بعض حركة واضحة ولا لا وهي شنو الحركة بتاعها مكسورة فبالتالي لابد أن ترقق الروم كما يمكنك الحركة والفاجر والفاجر واضح هذا الروم والفاجر التسكين والفاجر واضح طيب الذي ارتضى شنو حكم الراء في كلمه الذي ارتضى ها خلينا نشوف الاخوه اللي قاعدين في الصفوف الاماميه تفضل سيدي ابا حق انت شنو حكم الراء نعم انت نعم الذي ارتضى دون مساعده اجنبيه اسمعوا حق مره توقف بارك الله فيك لماذا لانها مرققه لان ما قبلها ما قبلها ساكن ما قبلها مكسور لماذا؟ أحسنت. ها هو الجواب. سمعت جواب يا أخي. الكسر هذا اللي قبلها مش متصل بها. أو كانت الكسرة ليست أصل إرطضا بتبدأ بها. الكسرة دي كسر. كسر عرض. إرطضا كسر عرض. واضح. ب. تلاقي الحرفين في القرآن الكريم من حيث جنس هذه الحروف هل تخرج من نفس المخرج هل تخرج من مخارج متقاربة هل لها نفس الصفات أم لا كيف عندي من حالة للتلاقي ثلاثة فقط عندي المتماثلان شو متماثلان نفس الحرف اتحاد المخرج والصفات المتجانسان اتحاد المخرج واختلاف بعض الصفات المتقاربان ها تقارب المخرج خلينا في المخرج خلينا في تقارب المخرج بس ما حكوش على تقارب الصفات وصول الدق متباعدة. متباعدة عندي اربع حالات دي. اربع حالات بس في مشهره اخرى طيب في هذه الحالات الاربع من حيث حركه الحروف قد عندي من حاله حيث حركات عقلا قد عندي من حاله الحرف اما يكون متحرك او ساكن قد عندي من حاله اذا ها متحرك متحرك متحرك ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن نجم ساكن ساكن ساكن ساكن في ساكن ساكن وساكن في ساكن ساكن في ساكن ساكن ساكن ولا ساكن يلتقي ساكن ساكن ساكن شنو هي ها ساكن ساكن ساكن ومتحرك, متحرك ومتحرك او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل متحرك متحرك سمو ادغام كبير الرحمن الرحيم ملك يوم الدين واضح كشقراها سوسي الرحيم ملك يوم الدين ألم تر كيف فعل ربك ها كيف فعل ربك باه فيكيدوا لك كيدا قال وإذ قال ربك نعم هذا اسمه الكبير والصغير ما هو؟ لماذا نسميها كبيرة؟ أتوضي شيكم في الاختبار شوفوا علينا بعض الصغير ما هو؟ الساكن أنا أقول إنهم الساكن ولا أتحرك لأول أو لفين؟ لأول الساكن أعطيني مثال للمثلين الصغير أم اجتملت حسنت؟ ممتاز. طيب إذا كان العكس شو نسموه؟ يعني الأول متحرك والثاني ساكن شو نسموه؟ كبير وصغير. متوسط. ها؟ بلا ذكرناه. ها؟ المطلق. مطلق يسموه مطلق. وهذا أجمع على على إظهاره. بعد شوي راكم الامور ماهيش قبل بعضها يعني ها جاهز بين في كلمه ثم التقوى احسن عندي ادغام ولا ما عنديش مش كنا في يوم ما قالوا وهم وقلنا عم هذه قال لك ما تدغمهاش قالوا وهم واو بعدها واو قالك لك تدغمهاش ليه عندك تقوى احسن واو بعد هواء ها احسنت هذيك واو ماديه وهذه هذه مش ماديه مش مادية مش متحركه تقو هي سكولين مش ماديه تفرقوا واختلفوا نعمل ادغام ولا لماذا و هو أعطيني اعطيني مثال للادغام الصغير متماثلان صغير حكمه وجوب الاظهار اسئله جميله عملتهم الدكتوره سعاد بن الحميد ولا خليهم تنجبهم من الاختبار نرتاح ها سعاده جوب في صفحه 168 ادخلوا على الشخ. جوجل جوب الاسئله هذه كل كثير متماثلان صغير حكمه وجوب الاظهار قالوا ما شاء الله عليك أعطيني مثال للمتمثلين الكبير في كلمة. ودونك الإضمام الكبيرة وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. ففي كلمة عنه، ففي كلمة قدام، ففي كلمة عنه. هذيك بعد بعد. هذيك بعد. حني نحبه في كلمة أعطينا أي كلمة فيها متماثلين كبير مش بالضرورة اللي يدغم هالصوص أي كلمة فيها متماثلين كبير ها كيف اللامو نعم أعطونا مثل آخر من الصوره ها نجم كبائر ها. ففي كلمه عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معول مناسككم سلككم اعظم الزوس كلمات فقط الذي يضغمهم السوسي من باب الادغام الكبير في كلمة زوز كلمات فقط في القرآن مَنَا سِيكَكُمْ ها كيف لا هذي للجميع هذه هذي كما يهدي ويخصمون ويذكرون هذي للجميع مشكلة له أحط بما لم تحط به الضغام أحط تعافي التاء. شو اسمه من حيث المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين شو اسمه أحط وين صنفه متماثلين ولا متجانسين لماذا نفس المخرج اختلفت الصفات نعم. طيب من حيث صغير وكبير ومطلق شو صنفه صغير من حيث الكمال والنقص كمال والنقص ناقص لماذا شنو الباقي من الطاء ظاهر ها شنو شنو الشاهد الجزلي ايوه هيك يتفرد وبين الاطباقه من احط مع بسط لماذا الخلف بنخلق موقع احسنت القاف ليست مطبقه وان كان اقوى من من الكاف فايش اقوى من الكاف القاف الحرف استقله صحيح واضح ولا لكن مش حرف مطبق هو منفتح ده احفظوا الابيات ما سكون ما حفظتش لا إله إلا الله يعني التقييم ما حفظ حد يعني وشنو تستنوا ها باش اشبكم على الابيات كل باب ها مش على الحفظ، الركز على الحفظ، زما جماعة مش حافظين ركزوا على الحفظ، الحفظ أيه ليك وراء مفيد جدا، الحفظ للمطول، مفيد جدا لتحصيل العلم، نجب تعلم يعني كثير من المسائل اليوم وغدو وبعد غدوى، الأسبوع اللي بعد أسبوع جاء لا يبقى في ذهنك إلا بعض المسائل هيك اللي مش مضبوطه ها اضغاف لذلك قيد العلم الحب طاف ماذا يشد لك المسح سنو اكثر حرف عنده صفات قوه اكثر حرف عند الصفاء الضعف الهاء الهاء الهاء حرف الهاء فلما اضعف الهاء اركز قبل ان تجيب ها <تصفيق> فمش أضعف منها الهاء ها الإنسان خلق الانسان ضعيف حروف المد الحروف فما من لها مخرج محقق ومن لها مخرج مقدر في اللي عندها مخرج محقق أضعفها الهاء لكن أضعف من هذه باقي شنو؟ اللي معندها مخرج مخرجها مقدر لذلك تجد حروف المد لابد من إطالتها قبل حروف بعينها اجتمعت فيها صفات قوة كالحرف الساكن والهمزة واضح لا هذا يرى وتكلمنا فيه فحرف حروف المد كذلك من حروف الضعيفه كلمة يهدي هذه يعني فقط ن ن نعتوف لكم باش جابكم عليها اعتبار فقط يعني كلمة يهدي شنو أصلها أصلها يهتدي كيفش كيفش تجلبت من يهتدي ولا يهدي؟ الصفحة 161 ها اظغمت ماذا التاء في الدال سكنت التاء اظغمت في, التا. في الداء من باب الادغام قال لا لا كبير واضح ولا ثم التقى ساكنان الهاء الها والتاء قلنا اصلا يه تا دي أضغمت التاء في الدال ولا تضغم إلا بعد أن تسكن فالتقى ساكنان يه والتاء بعدها ساكنة شنو عملنا حركنا الهاء وادح ولا يهدي بعدك شن أضغمت طبعا التاء في الدال, الدال الدال شدتت الدال الدال لإضغم التاء فيها ها يهدي يهدي هذه الوقت حفص كيفاش من يهدي من يهدي ولا تيهدي واضح كذلك يتقاس على هذه كلمة كلمة نعمة و, و, و يخصمون ويتذكرون وبرشة كلمات من هذا, من هذا الوجه يعني. طيب نسأل الله لنا ولكم التوفيق نسال الله أن نكون قد وفقنا في تعليم كتاب الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال ونعلمكم كذلك أنه ثم دورات إن شاء الله بشتعونهم الجامعة وهيك طوي في الصفحة إن شاء الله وإن الدورات اللي دورات في الصيف وأنا أطلب للإخوة أن يعلم كتاب الله عز وجل على الأقل اعمل حل علم الناس الفاتحه فاتحه الكتاب انت الآن تستطيع ان تقرا جزء من القران الكريم يعني جانب من القرآن الكريم فعلمه لقول النبي عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولكن لا يتكلم الا فيما يحسن ما يفوتش الخط واضحه ولا لا هذه مثلا انت ما تعلمها فعلم وانشر هذا الأمر ولا تحقرن من المعروف شيء ولا تحقرن من المعروف شيء كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله انت استغفرك واتب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم